وقال انما استقضتم من دون الله اوثانا مودتكم في الحياه الدنيا وقال انما استقضتم من دون الله اوثانا مودتكم في الحياه الدنيا ثم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 Thank <laughs> you.